117. بسم الله الرحمن الرحيم 118. يا أيها المدثر 119. قم فأنذر 110. وربك فكبر 111. وثيابك فطهر 112. والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر 111. فإذا نفر في الناقور 112. فذلك يومئذ يوم عسير 113. على الكافرين غير يسير 114. ذرني ومن خلقت وحيدا 115. وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا 113. ومهدت له تمهيدا 114. ثم يطمع أن أزيد 115. كلا 116. إنه كان لآياتنا عنيدا 117. سأرهقه صعودا 118. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر 111. ثم قتل كيف قدر 112. ثم نظر 113. ثم عبس وبسر 114. ثم أذبر واستكبر 115. فقال إن هذا إِلَّا سحر يؤثر 116. إن هذا إلا قول البشر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تبر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا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 سَبَّلَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا 110. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء 111. وما يعلم جنود ربك إلا هو 112. وما هي إلا ذكرى للبشر 113. كلا 115. والصبح إذا أسفر 116. إنها لإحدى الكبر 117. نذيرا للبشر 118. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة 111. إلا أصحاب اليمين 112. في جنات يتساءلون 113. عن المجرمين 114. ما سلككم في سقر 115. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعم المسكين 110. وكنا نخوض مع الخائضين 111. وكنا نكذب بيوم الدين 112. حتى أتانا اليقين 113. فما تنفعهم شفاعة الشافعين 114. 110. كأنهم حمر مستنفرة 111. فرت من قسورة بل يريد كل مرء منهم أن يؤتى صحفا منشرة 113. كلا بل لا يخافون الآخرة 110. كلا إنه تذكرة 111. فمن شاء ذكره 112. وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة